وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ ناج لهن فأمسكوهن بمعروف أو أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم واقموا الشهادة لله ذلكم يعظ به ذلكم يعظ بهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحر وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن وأتَمِرُ بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَصَّرُ تُنْفَسَ تُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقُ مِمَّا أَدَىٰهُ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 قد أنزل الله إليكم ذكر رسول يذكر عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا ومن الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بِاللَّهِ وَيَعْمَل الصَّالِحَاتِ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن إن الله قد أحاط بكل شيء العلماء.